Wahai! Tidaklah mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak benar.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 ما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها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 إنهم كانوا خاسدين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 وَأَذْكُرْ أَخَادِثَ أَنذَرَ قَوْمًا بِالْأَحْقَامِ فِي وَقْتِ خَلَتٍ نُذُرٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكَنَنَا عَن آلِهَتِنَا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 اصْبَحُوا لا يَرَى إِلا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّمَا كَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا هُمْ عَن ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم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 يا قومنا إن سمعنا كتابا أوزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا دعيا الله أجيبوا دعيا الله وآمل من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 126. وقلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتاه بلى إنه على كل شيء قدير 127. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟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 بلغوا فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟